الحمد لله رب العالمين أمرنا باتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وأشهد أن لا إله إلا الله ده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وسبحان الله عما يشركون وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الصادق المأمون صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون سلم تسليماً كثيراً أما بعد أيها الناس اتقوا الله سبحانه وتعالى تمسكوا بدينكم وسيروا على منهاج ربكم لأجل أن تصلوا إليه وإلى جناته جنات النعيم وذلك باتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا أشكل عليكم شيء من أمور عباداتكم أو معاملاتكم أو سائر أمور دينكم فردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وستجدون فيهما البيان الشافي قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فمن كان يحسن الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهم الراسخون في العلم فإن عليه أن يأخذ الحكم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإن كان عاميا ليس عنده علم فعليه أن يسأل أهل العلم من يثق بدينه وعلمه قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هكذا أمرنا ربنا سبحانه وتعالى علم وعوام أمرنا سبحانه وتعالى باتباع كتابه وسنة رسوله واخذ الهدى منهما لا من الأهواء والرغبات ولا من أقوال الناس والاختلافات هذا ضمان للحق والصواب الله جل وعلا أنعم علينا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبوجود العلماء الراسخين في العلم لكل زمان ومكان علينا أن نرجع إليهم في مشكلاتنا ومهماتنا فما كان من الأمور يتعلق بالعامة فإنه يرجع فيه يرجع فيه إلى جهات الفتوى المعتمدة من دور الافتاء والمجامع الفقهية ولا يدخلون فيه في مجالسهم قال الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعو ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته اتبعتم الشيطان إلا قليلا وأما إن كانت المسألة تتعلق بالأفراد فإنه يرجع فإنها ترد إلى أهل العلم فيرجع العام إلى من يثق بعلمه ويثق بدينه فيسأله عما أشكل عليه ولا يذهب إلى غيره ويكثر من الأسئلة لألا يتحير بل عليه أن يسأل من يثق بعلمه ودينه ويمشي على ما وجهه إليه وليعلم كل من يفتي أنه مسؤول أمام الله عز وجل عما يقول فإن الذي يفتي يخبر عن حكم الله سبحانه وتعالى فلابد أن يكون عنده علم ونية صالحة ولا يتخرص في ذلك أو يأتي بشيء من عنده واستحسانه فإن هذا من القول على الله بغير علم والقول على الله بغير علم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 قال سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يهلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم فالفتوى أمرها خطير ولهذا كان السلف يقولون أجراءكم على الفتوى أجراءكم على النار وكانوا يتدافعون الفتوى مع علمهم وغزارة علمهم كانوا يتدافعون الفتوى كل يحيلها إلى الآخر لعلمهم بخطرها والآن كثير من المتعالمين أو من المبتدئين في طلب العلم يتبادرون إلى الفتوى ويتسابقون إليها دون خوف من الله سبحانه وتعالى وهذا من التدخل فيما لا يعنيهم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه كما في الحديث فالخطر في هذا شديد والخطب في هذا جسيم هذه أمور الدين أمور الحلال والحرام فليتحفظ فيها غاية التحفظ والمستفتي إنما يكون في ذمة المفتي يتحمله المفتي فعلى المفتي أن يتأهب لذلك ولا يظن أنها مسألة تذهب تنتهي بل هو مسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى لأنك تقول هذا حلال وهذا حرام وهذا من القول والقول بالتحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى فإن كان عندك بيان من الله ودليل من كتابه وسنة رسوله واحتاج الأمر أو اضطر الأمر إلى الفتوى فإنك تقول ما يحضرك وما تعلمه ولا حرج عليك ولا غضاضه عليك اذا قلت لا اعلم إذا سالك سائل وانت لا تدري عن الجواب لا حرج لا لا عليك ولا نقص في حقك إذا قلت لا اعلم فهذا من الفضائل اذا قلت لا اعلم هذا من الفضائل وايضا اذا لم يحضرك الجواب فبالامكان أن تؤجل الجواب وتراجع اهل العلم وتراجع مصادر العلم ثم بعد ذلك تفتي بما يظهر لك فهذا هو طريق النجات للمفتي وللمستفتي وكان السلف رحمهم الله كما, كما ذكرنا يتدافعون الفتوى مع غزارة علمهم لكن كل يريد أن لا يتحملها وأن يحيلها إلى غيره وأن يحيلها إلى من هو أفضل منه ثم هذا من الآداب أنك لا تفتي فيه من هو أعلم منك هذا من الآداب لا تفتي وهناك من هو أعلم منك الله جل وعلا يقول وفوق كل ذي علم عليم الواجب التنبه لهذه الأمور لأننا في زمان كما تعلمون كثرت الأقوال والفتاوى وكثر المفتون فأصبح الناس في حيرة والطراب في هذا الأمر فلان يقول كذا وفلان يقول كذا فهذا نتيجة للتسرع إلى الفتوى نتيجة إلى التدخل فيما لا يعنيه الأمر يحصل هذا ثم ايضا نسمع من يقول صلاة الجماعة فيها خلاف حجاب المرأة في خلاف كل مسألة يقولون فيها خلاف نعم فيها خلاف ولكن مع الخلاف نرجع إلى الدليل إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فمن كان على الدليل أخذنا بقوله ومن كان مخالفا للدليل تركنا قوله لأن الحكم لله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم بين عباده الدنيا والآخرة علينا أن, أن, أن, أن نتصور هذا وأن نعرف هذا وأن لا نخاطر بأمور ديننا وأمور معاملاتنا فنعرضها على من هبَّ ودب فالفتوى كما ذكرنا على نوعين تكون عامه للناس يحتاجها المجتمع هذه ترجع إلى الجهات التي أسندت إليها الفتوى وإلى المجامع الفقهية لتدارسها وإصدار الحكم فيها وأما المسائل الفردية فهذه يرجع إلى أفضل من يجده المستفتي علماً وعملاً وتقوى لله ويسأله عما أشكل عليه وعلى هؤلاء الذين تساهلوا في الفتوى وخاضوا فيها بغير علم بناءً على مطالعاتهم أو على ما يرونه في وسائل التواصل من الانترنت أو من المواقع فيقولون المسألة الهولانية حكمها كذا وكذا بناء على ما رأوا وسمعوا من غير انضباط ومن غير مصدر موثوق والأمر أمر دين كيف نفرط في ديننا أنت حينما تريد أن تقدم على معاملة أو على زواج أو على أمر هام يختص بك هل تستشير كل أحد أو تستشير أهل الراي والإدراك لا بد أنك تستشير من عنده خبرة وعنده إدراك في الأمور لأجل أن, لأجل أن ينضبط أمرك تكون على بصيرة وعلى بينة ولا تسأل من هب ودب فأمور الدين أولى أن يحتاط لها وأن يرجع إلى أهل العلم وأهل البصيرة الله جل وعلا ما ترك لنا حجة ولا تركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا وأنزل علينا كتابا وأمر العلماء أن يبينوا للناس ولا يكتمونه إذا خذ الله مثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم فالامر خطير يا عباد الله والوضع كما ترون الوضع كما ترون فوضى في في الدين والفتوى فمن الذين يفتون من يتتبع الرخص التي قالها العلماء الرخص من اقوال العلماء ويأخذ منها ما يوافق هواه أو هوى المستفتي هذا حرام هذا من اتباع الهوى فإن لم يستجيبوا لك فعلم أن ما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله فعليك أو يتلمس ما يرضي الناس يرضي المستفتي لألا يقول الناس إنه متشدد إنه متحجر إنه إنه عليه أن يذكر ما بينه وبين الله ولا ينظر إلى ما يقوله الناس عليه أن يبرئ ذمته وأن يتقي الله في نفسه وفي من يستفتيه وفي مجتمعه هكذا كان السلف الصالح رحمهم الله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 بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على فضله وإحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله أحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليمًا كثيرًا ما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وعلموا أننا في زمان قل فيه العلماء وكثر فيه الدخل على العلم كثر فيه المتعالمون كثر فيه وكثر فيه من يتسابقون إلى الفتوى من غير خوف من الله سبحانه وتعالى كثر المتساهلون في دينهم فعلينا أن, أن نمسك بديننا ولا نضعه في مواضع الخطر أن نتمسك به ولا نضعه في مواضع الخطر لا نقول هذا في ذمة فلان وهذا في ذمة هو في ذمة كأنت ما هو في ذمة فلان نعم فلان يأثم إذا أفتى بغير علم يأثم ولكن أنت المسؤول الأول عن نفسك فاتقوا الله عباد الله في هذا الأمر الخطير لدينكم ودنياكم يقولون صلاة الجماعة فيها خلاف صلوا في بيوتكم هل هذا يبرئ ذمتك صلاة الجماعة وإن كان فيها خلاف فالعبرة بالدليل والدليل مع من يرى وجوب صلاة الجماعة في المساجد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بها فإنهن من سنن الهدى فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخله في بيته لا لتركتم سنة نبيكم يا أخي كيف تترك سنة نبيكم تأخذ بقول هلان تترك قول الرسول تأخذ بقول هلان تقول المسألة فيها خلا ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف رواه مسلم وغيره،, وغيره فعلينا أن ننظر في ما يُبرِئ ذمَّتنا عند الله سبحانه وتعالى لأننا موقوفون بين يديه ومجزيون بأعمالنا والدنيا زائلة ولا يبقى منها إلا العمل سيئًا كان أو صالحًا فاتقوا الله عباد الله علموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذَّ شذَّ في النار ثم علموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وملائكته قال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هذا من حقه علينا عليه الصلاة والسلام صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وارضَ اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمِّر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا واستقرارنا في أوطاننا وأصلح سلطاننا وأصلح ولاة أمورنا اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا وأصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان وأخرجهم من هذا الضيق والشده بفرج عاجل قريب ثم نحمدك اللهم على ما أنزلته علينا من الغيث المبارك ونسألك أن تجعله مباركاً وأن تنزل معه البركة والخير يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واوفوا بعهد الله اذا عهدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توكیدها قد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا الله اكبر والله يعلم ما تصنعون مؤسسة الدعوة الخيرية الدعوة إلى الله هدفنا والتقنية الحديثة وسيلتنا